بسم الله الرحمن الرحيم الاجل امر تلك آيات الكتاب المبين إن آذلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما او اليك هذا القرآن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 إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن آذانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو اقرجوه أرضا يحل لكم وجه أبيكم يحل لكم وجه أبيكم وتكونون من بعده قوم صالحين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 قال لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون قالوا لئنك له الذيب ونحن عصبة لنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبنا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الْذِيبِ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ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 أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في ضرض ولنعلمه من تاويل الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ هِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ واستبق الباب وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ من دبر والف يا الْبَابِ قَالَتْ الباب قالت ما جزاء من راد باهلك سوء يُسْجَنَ أَوْ يسجن او عذاب هِيَ قال هي نَفْسِي عن نفسي وشهد شاهد مِنْ شاهدهم من كَانَ ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من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 إنا لَنَرَهَا في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتذت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن فلما أَكْبَرْنَهُ أكبرن وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلنا حاجة لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك النذيل أمتنني فيه ولمَّا قد رأوته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما أمره ليزجنا ولا من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 بعدما رأوا لآيات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة وقال لا قر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إن نراك من المحسنين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 وسبع سنبلات خضن وأخرى بسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاوين الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما واذكر بعد أمةنا أنبئكم بتاويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا, أفتنا في سبع بقرات سبانيا كنهن سبع عجاف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 فاسال هما ما بال النسوة اللاتي قطعنا ايديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله قلنا حاجه لله ما علنا عليه من سوء قالت أم رأت العزيز لا نحص حصل الحق أنا رأوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليان ما أني لم خنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك توني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال جعلني على خزائن الأرض إن منيح فيض عليم وكذلك مكنا له سف بنرض يتبوؤ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون وجاءه قوة يوسف عَلَيْهِ عليه فعرفهم فعرفهم وهم له كرون ولم جهزهم بجهازهم قالتولي بأخي لكم من بيكم ألا ترون أن يؤ في الكيل وأنا خير المنزليين فإن لم تولي به فلا كيل لكم عندى ولا تقربون.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 فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْزِقَهُنَّ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي أَلَّا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُوا مِنَ الْبُوَابِ مُتَفَرِّقَةَ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 فلا تبتأس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم الذنم والذنم ثم أذن موذن نيتها العير إنكم نسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا زعيم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 ثم استخرجها من ويعيقي كذلك كذنى ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أيش الله نرفع درجات من نشى فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِنَّكَ سَرَقَ فَقَدْ سَرَقَهُ قَوْمُهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ حدنا مكانه, فخذ حدنا مكانه إنا لناك من المحسنين قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون ألم استعي أسو منه خلاص لجيا؟ قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم أن أباكم قد خذ عليكم موتك من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلا نبرح الأرض حتى يذن يا أبي أو يحكم اللهني وهو خير الحاكمين.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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل عسل الله آيات يلي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كريم قالوا تَالَ الله تَفْتَوْتَ الْكُرْيُوسُ فَحَتَّى تَكُونَ حَرَظَنَ وَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَذِي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِي يَذْهَبُ فَتَحَسَّسُ مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ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 وجئنا بذضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا انتم جاهلون قالوا أهنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيه قَدَّمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرَّ كَمَا هُوَ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَذَرِي بَعْضَكُمْ قال لا تذلِمَ عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا إذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرة واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إن لا اجد ريح يوسف اني لا اجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم الما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا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 ورفع أبويه على العرش وخرعوا له سجدا وقال يا أذات هانا تأويل رؤياي من قبل هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد من بعد ان نزر الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء ان ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم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 أَن تَاتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَاتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِيَ أَدْعُوْ إِنَ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَتِنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقمة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقى وفلا تعقلون إذا استيأس الرسل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم وظنوا قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لقد كان في قصصهم عبره ما كان حديثا يفترى ولكن ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء